بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار سيكينا خدبر الرد رسول ربي صلى الله عليه وسلم قصوتا درقرا اقاتا اتيامنه بالنجر ايقا كان بني شايبان تجدمتو اقامت رسول ربي صلى الله عليه وسلم اياما إِسْأَيْلَانَ الْجَنَّةَ تِنِينَ دَرْسِيْتِ النَّبُوَلَ فَنَّةَ تِنِينَ جِرَّةَ بَنِي شَيْبَانَ تُنِينِ يُوْقَانَ غُوَّتِ شَيْبَانَ تُنِينِ غُوَّتَ غُدْدُهُ رَجْجَبَلِي بِيِسِينِ اتْتِجِرَاتُ جَزِيرَةَ مَعْرَبَةَ كَيْسَ بِثَاء كَرَارِهَا تِنْ جِرَّةَ إِرَاقَةَ ذو با رسول ربي صلى الله عليه وسلم توت تناتي ديماني ابي بكر ان كبتني ابو بكر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو أبي بخري يتحقنا يوضعه مقاقنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أريتي دان همه يا رسول آتي كياب أبانكي يبتكي هاتاتو أماني كني أمتا چلانا مات أمتا غساكي ستي غساكود دولا جديد همه أي كان عليه نموت غسّكان الرادو في مكان ما كان يوغا فتوم غسّش أي بنتنا كيسا نما إما هيو نما نما مكان سام مفروك من عامر رجلا في حانة إمنو قبيصان نما جد موفي نعمان من الشريك الكثمة مثنى بن حارثة تجهي مكانه تجهي إسان الرابر Abu Bakrin kunni tarike ja käsena ummatawan beku. Abu Bakrin kunni jolle namatin le namakli kabu Abu Bakri sena to puto kommat kanatti hime ummatkanakkaasi. Malljran ja jran isin nama akami ba innike san akkami je deteni ga bade mafruq qayna suni go sakana durata yokani akka afana matti afiyida nama kuma jalla je deteni itihme namni kuma ti ken Muslimit toni kaha badri tuu namamek. Nama libba sadihi, kura sadihi, kura hurimiti. Ja manni kumfaraanamakam, nama kumatok. Akana. Abi bakrin kunni, kana ullu, tuota Tata nii, jo kani, sinhua nama, sinni lolo tufi, akamit tufi, rarorgi tani, jidei kun amma, dubbinkuni, tikkena tahoa ja fitti arge, sa galevo lvote, jyjema, Barinuti, ghafadar lannetin injiennin, nama, Namni tokkodura, dabba Miti jyran. غا فالولتين جنن فاردو فيلن المانتن رجريد ورانا فيلن غال دلتير رجدين تمسي ام ربين برجرجدين يرو غارين اولايرو غارينا منرو اولا كوني وان هر كربي ورانا أي وجلت قال <سؤال> لين في النجدة <سؤال> يو يروله لا حاسين يكون حاسوا حكمة كتاب دعاء جا عيارا أمم أمتها ججبة جت بكر سيدى كويسة جرا كان جاف تقول لي كان عمر رابر بعد الرسول ربي وجل الله عليه وسلم وثوخا نوتوم ساجيچو يسانر بربادنتا تي گوسقريش دورا دابتو تو حدود بندي بيني گوسد گادمي تيچو تاي سان بربادن گوسا سدا تو مي گوسا تججب چمتو كان بربادن مفروقنل ابي بكر سلاتي نما قريش الرّا عن نبي يجريتنين دين هاروا في دسان إساءة جرائها فتح رسول ربّي اتفهر برّ صديق رضي الله تعالى عنه حاسو جدو إسانت دي مكانا بؤا الرؤولتو بربادة مالجلن رسول الله ربي إسم الله جهيز راجي ره شوف كلمات الناس هي رسول ربي ودون سائر إسم الله جهت جرتية رسول الجد جاء كنوجو أك إرتي والي كلاهني نمني بارك رسول الجد إن جد جاء أممني كنها رسول أمماني سال له وان جد أبته ره نما نمر توك كي جت جاء نمشي رافعه مو الرسول يرفع بس يودوني لكن مفروض دا. غافي أبي لكن عدا Nämä kavajat ovat hakikat, nämä juhun. Chufti vani sheiba kunille, yoka gusti sheiban tunille, nämä muakka mafroukana, varra salam, توقت جمع ربي حقان غبرما نسمالي هنجرو ان شريكه هنقبو اني ارگا ما ربي تي ربي تو حقان نا ارگي اقمسا نالليقو بصيفتاني حاناتم ستاني في قريشي ان کني امر ربي كيافر اچو دد دي درد عبت رسول ربي اللي كي جب صيف تي باطلا دروم تي رببك ن والله هو الغني الحميد يراني الرسول ربي يويسان كن جلنين مخروقي كن اجي الرسول ربي جدان كون يسقم مكي سجالكي هل يمكنك أن تكون قرآن؟ يا أبو ليس قريشي لا يمكنك أن تكون قريشاً رسول ربي صلى الله عليه وسلم فكرني قرآن الرد Ahlata abi bakriiti vi ahlata Rasul Allah Billi Gusti Gustesun ta Shayi bantu ni jo agar te si Jabara argani aya أكَتَه إنسِ وَجِنْ هَاسِه وَالِهَاسِ وَمَلِكَ أَكَلُمَنْ دَعْوَ رَجِلَ نِيتَنِ إِبْرَاهِمَ مَتَنَ دَيْمَنَ وَعَنْ نَمْنِ يَرْوَسَنَ الْرَّجُو فِي لَتَنِيتَنِ يَرْوَسَنَ Girisuutti, girisuomi tii, kesanjir. keh sunjuri. Mallguruu varbaa kisa, filatjuu varbaa kisa, kaataa tänema jämän. Duo Rasulun Rabbi järki kun ahlak nissani jarii, tahu ajranen, aja peredu filatni filar Rasulun Rabbi kertisiani hakmaa kaban. Tänema hän dirkin voi, tänema jämto, dirkaa maamanu ka beden maanin järin, aka no poru أكتايين كي التدعوا كيسرا قبلون اتهمي يا ابليسكي يا ابليتيه يا كبجما يا كبجمتو يا نمربيس كبدي كلمه ببريد كان خرجتوني هم مشرك أجدّو، كون كافر أجدّو، كون منافق أجدّو، مرتين ما تسيده دين الله، دي الإسلام كي ساكتي بني، بكا كابنا تتفق على هذا وفيت يارجت، حتى يوم ذنبيلين كجرا تطهّر، سوتا خباجارا نما يا مُرببا كيسا، خبالة نمت تناحوميتي، نم نقرين هاسوا أن نما خبالة، دي نما خانك تنتمت جيسوهم بيج، حكمة رسول مربي راع قران ميسينا كان يوكو أنو. وان قدابه قد رنا رسول ربي الرسول الله عليه وسلم وانا جاي با الرقاب تقول سلام ذنب الزنا ولي غيرتي ان جرتبره نمت انت رسول ربي تدو يا رسول الدين ام انت يكون نغمتشي ده سن لنا جدي ما سينا جاروا تاك ديف ما وقتنا غوته انسنا سن اتلنا رن كلاين ليس يكنا سكنان نجن جا تشي ساعتي ما انسنجلني رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان دين الإسلامي انكيسي ركعت ندّمت هند إساء فراد لذين مغفسين دندهوان دبارتيقاني كان قرار إسما ندّمت دباتين كنا ليفما نعوذي يتلّم لا إله إلا الله مجرم جلنيت نمتاكي سركني رسول ربي ويتسام موتم ما إسلام صحابان ما ثاني يا يا أبلت سقي زناك أتأمن لي سجتك أنا ودونم لي هذا كيتت بالله هايي ها. هاي. تي هو تي هايي هو لا أبدا. Aarmana käytiin tietoja jällettäjänäni. Ei voitu rateta uutalehnan miech. Ei voikaanam sullassa La ilahillallah. Lää. Kalvi keisak katsoihan hakana kärpästä. Maarre vaan ambayu jippi tu. Akmetu fi käyti jällettäjänäni. Rasul Rabbi sallallahu wasallam. Maajärinen miech. Ashhadu an la Wa Muhammad arra kabe zina وأنا هاجي ساجب بمو ينجرو جري، أكنة تأدبان كباجان حال أمريكانون ساعتين دين الإسلام إتنى ما يعمو تجرا، ما القرآنية مسجدات إتنى ما إيان ما القرآنية كرتني، ما تانا ما فلاتان لا. أتداعي لهم حكمة رسول رب العربي هذا هو رسول رب العربي أمتك أن أقول أخلاق نساني بريدته أخلاق يمكن أن أجد أن نسي مشركة يمكن أن نسي عذابها أخلاق يمكن أن ما هو في لتنيفي أعيب بريده أخلاق إذا كنت أصدق عن سورة ما أعمرها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من نملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لِئَنْ كُنَّا وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ هَذَا آيَةٌ مَا تُرِيدُ قِرَأَتِي هَغَمَال وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَا اجْتَئْتَ آيَاتُهُ وَلِي وَرَبِّ حَرَامَ قُدْرَةِ غُرُو اتَّشَرَكُوا دَابُ حَارَ آبَاتُ تَلَؤُلُ كُنِي دِينًا بِرَالَّي مَدَامْ يَا رَآبَاتُ تَلَؤُلُ تُتْكُنُ لَايْنْ كَيْبَلْتِي وَلَا تَقْتُلُوا كُنِي هو رواة تيمات نهاتنا حالا جاريو تهتمل حاجة يتمنس جدة تجدة سعفي وعوف الكيل والميدان بالكسك ميزان سفروا نماغوتا وإذا قلتم فعدلوا يوها سهتنا حك دبطة يو رجابة رجاء رجابة ولو كان ذا قربا والناس رجابة سنودون ما وبعهد الله أوفوا لاتمصاق به لعلكم تذكرون خنا التكرار رسول ربي وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه كرامكم جل جلديما ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله كراكو الرئيس ديمتني كراكو الدار أكاسينين بنني ربي كان عسيني الآم أكاسي ربي صداتني وجدت رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتحاسون إسان اتحاسون إنانين توتين قمت هم مركانت وانو متاتو واللالت جيتماتونا ما قمتشي سري رسول ربي حكما يا مري فدنا فلقauto والسلو <سؤال> A民حين دانا فد يتحا برخار ا gera والرسول الرب رسول ربي ستقول س gol ياريه الارف اصابي benefit وتقوله رسول الربي أكرس و ربح الا Chuama صلى الله عليه وسلم أكرم الإسلامي شيبان ربي صلى الله عليه وسلم بني شيبان كن هو ماله الجد تقجروا ستنتاكي نقضي فرات لبنى والسلام عليكم